فيه يا شباب المشكلة دي من عندي ولا عندكم فيه يا اولانا انا, أنا... بسم الله الله طيب مش عالف ايه المشكلة في ايه مش عالف يعني علشان كده بيقصل بيطفل الاخرى هذا مسموع اللي يأخذ جميعها صوت مسموع يا شجاب نتعطل على الله نبدأ او اللي طيب انت وصلت هي اخذ حاجة سمعتوها اقول يالله مستعان عبد الله مولانا ان الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغطيه ونستغطره ونعوذ بالله تعالى من شعور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه ما يهجب الله فلا مضل له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 فقَدَّكُ ال الذي خَلََكُم مِ نَفْس واحد وَخلَقَ منهَا زَوجهَا وَوبَدَّ منِنهُم ررجَالًا كَث وَن الصاء وَاتَّقُ الله الذي تَساءلونَ بِه والالأَحامَ إ اللهَّه كانَ عَلَيكُم رَطيد يَأَيُّهَا يا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقَالُوا قَوْلًا فَدِيلًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفَرْ لَكُمْ ذِنُوبَكُمْ وَمَنْ يُفْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك خميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسحبه وسلم وفر الأمور مخدثاتها وكل مخدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ورع اهلا وسهلا مرحبا باخواني الكرام واخواتي كريمات في زلال تلك السلسلة المباركة التي نسأل الله عز وجل ان يعفر لنا فيها تقصرنا مما سبنا انقطاعا نتجاوز الشهر وزيادة ولكن نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم أن يربنا إلى دينه مرد جميل اللهم خذ بنا واصلنا إليك أخذ الكرام عليك اللهم إنا نعوذ لك ونستغذرك من الذنوب والمعاصي التي ترفع النعم وتحل النقم وتكون سببا في صفتك يا رب اللهم إنا نعوذ برضاك من سخط وبمعاثاتك من عقودتك ونعوذ بك منك سبحانك لا نحص إثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك جل ودهك وعظم مدرك ولا إله غيرك أيها الأخوة العزاء نتابع معا تفسير كلام رب العالمين الذي نزل به الروح الأمين على قلب نبينا صلى الله عليه وصحبه وسلم ليكون من المنذبين بلسان عربي مجين وما قام اهل الحديث في البحث بالحديث وما قام اهل اللغة لتأصيل قواعد اللغة وما قام اهل الفقه الخكم وما قام اهل الاصول بدقعيد القواعد الاصولي و القواعد وجميع علم الالات الا للوصول لفهم كلامي رب العالمين الا لوضع كل ما ذكرته في علم التصوير فهو من أجل العلوم وأعظمه وقيمة كل امرئ ما يحصله فلو قال أهل الحديث عن أنفسهم أهل الحديث هم أهل الرسول وإن لم يصحب نفسه أنفسه صاحبه انتكلم أهل العربية مفتخرين بعربياتهم واتكلم أهل الفقه بفقههم فما يقول أهل القرآن عن أنفسهم فهم أهل الله وخاصته اجعلنا الله وإياكم منهم وحشرنا معهم واجعلنا وإياكم ممن فقه في كلامه رب العالمين وجمع الله عز وجل له بين العلم والعمل أيها الأخوة العزاء اليوم هو أول لقاء يجمعنا في سورة نوح سورة النكية مبارك آيتها ثمان وعشرون آية و فيها من الاعجاز العددي انها من حيث الترتيب في المسقف رقم واحد للسدعوم وهي الاية الواحد للسدعوم ايضا من حيث النجول على قلب النبي صلى الله عليه وصحبه وصلم نزلت بعد سورة النحل تحدثت عن نبي كريم وعن رسول عظيم من اولي العزم من الرسل جاهد قومه فترة عظيمة عاش خمسين عاما قبلها ثم رعساه الله عز وجل رسولا الى قومه فلبت فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما ثم أهلكهم الله عز وجل بالتوفان ثم عاش بعدها خمسين عاما فيكون مجمل عن نوح كم سنة شباب شوف كده شكريم ولا إيه Oste gin da, in hy vis环 Sum. A sprake myÖ относita اي نعم انا يعني احب بس ان معي من المسترقضين اقول ان نوحا عاش قبل البعثة خمسون سنة ولبت في قومه رسولا الف سنة الا خمسين عاما ثم اهلكهم الله عز وجل بالتوفان ونعد هذا عاش خمسون سنة في اجابات غريبة لما إذا عندنا هو نبي رسول الف سمتين إلا خمسين عاما عشان الله الف سمتين إجابة واحدة اللي صح فأنا كده اتمنت عليكم الله يحفظكم قال الله تعالى النبي في كما صرر أول العزم من الرسل ولا تستعد الله وأول العزم خمسك والعزم هو الصبر والجلد والتحمل كما قال الله تعالى وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ فجميع الأنبياء صبروا وتحملوا الأذى من قومهم ولكن أكثر من تحمل الأذى من الأنبياء خمس نوحا على نبينا عليه الصلاة والسلام وإبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام وموسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام وعيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام ومحمد صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم وهو في قدمتهم وفي مرتبتهم الأولى يعني لو أننا كلمنا عن فضيل الناس بعضهم على بعض لو يجبنا أن الأنبياء على بني آدم ثم بين الأنبياء بعضهم وبعض فضل الله عز وجل هؤلاء الخمسة على سائر الأنبياء ثم فضل الله محمدا ثم الله عليه وصلى الله وسلم على هؤلاء الخمسة سولة المكية بحواله الأساسي الصبر والتحمل وأن طريق الدعوة يا معشر الدعاء ليس مفروشا بالورود إنه هو طريق إلى الجنة محروف بالمكان محروف بالابتلاءات وهي صنة من سمن الله الربانية في هذا الكون جميع السمن تتفرع عن صنة الابتلاء قال الله تعالى هو الذي خلق الموت والحياة لينلوكم أيكم أحسن عملا وقال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وقال تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة فتصبرون وقال تعالى ولا نبلوا أنكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلوا أخباركم وقال تعالى ولا نبلوا بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات ونشر الصابرين فالله عز وجل ما ابتلاك إلا لي وصبرك ومن خلال هذا الصبر يغفر الذنب وتلفع الدرجة تبدأوا هذه الصورة مقسمة إلى ثلاثة أقسام مقدمة اعتداجة وموضوع وخاتمة الصورة مقسمة إلى تم قسم خلط الى ثلاثة اقسام المقدمة والموضوع والخاتمة وخلاصتها الصبر على كل من صار على طريق النبي صلى الله عليه وآله وآله الصبر على طريق الدعوة الصبر على طريق دعوة الناس الى الله تعالى وارضاع الناس غير لا تدرك وافضل الناس بعد الانبياء هم الدعاء هم علماء الصادقون لم تجد وظيفة افضل ابدا ابدا ممن قال الله عز وجل فيهم ومن احتن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين فمعنى بي الله مرح ومع هذا رسول الكريم الذي تحمل في سبيل الله فهذا تحمل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا لوحا إلى قومه أن أنزل قومك من قبل أن يأتي عذاب أليم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 انتهت مقدمة الصورة لو كنتم تعلمون الى تلك الآية انتهت مقدمة الصورة بعد ذلك تدخل الصورة الموضوع بداية من قوليه قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا الآوات ثم تكتوب الخاتمة بداية من قوليه تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يددوا لهم من دون الله أنصارا ليه جزاء وفقا بما كان مع نوح منهم وبما كان من عملهم السيء مع نوح فاعيرون القلوب والأسماع والله أسأل لنفسي والإخواني ولأخوات أن تشبع فينا هذه الصورة يوم القيامة يوم لا ينفع ماذ ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سبيل هو الإخوة العزاء هناك مثلة من ثلاثة أبلاع الله عز وجل الخلق الجنة مثلة من ثلاثة أبلاع الله عز وجل تقول الثاني الخلق وأخيرا الجنة الرابطة أين هما الله عز وجل خلق الخلق ليدخل الجنة الله عز وجل ما خلق الخلق إلا ليدخل الجنة كما قال تعالى ولا يرضى لعباده الكفر يعني لا يرضى للعباد الأسباب المترتب على الكفر يعني مش عايز لك البهدلة الله عز وجل لا يرضى ان تعدد ولا ان تاكل من الزقوث ولا ان تشرب من الحميم من اجل هذا خلقا للعباده قال تعالى وما خلقت الجن والانثى الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعموني فان سعوا ذلك عوضهم على الله عز وجل اعظم الارباح ولكن كان لا بد من ايصالي هذا الامر من الله عز нажل الى خلقه بواسطة الرسل فكانت الانبياء والمرسلون فكانت الانبياء والمرسلون الله عزجل graspل انبياء ورسلا كثر منهم كما قال تعالى منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك فكان اول رسول بعثه الله عزجل برسالة ليس اي و النبي فكان اول رسول ارسله الله عزجل برسالة الى الناس كان نوح عليه في سنة كلمة ولا تحب اي رسول بيأتي بوغفتتين اي رسول يأتي بوغفتتين البشارة والنهارة البشارة والنذاره البشاره تكون بالجنه والنذاره تكون من النار والنذاره مقدمة على البشاره والنذاره مقدمه على البشاره مفهوم النذاره التخويف ونسب منها الانذار الاسم منها الانذار يعني ايه يعني التعريف بمخوف كما قال عز وجل وأنذرهم يوم الآتفة إذ القنوب لدى الحناجر كأظمين يبقى نحن يبعث إلينا رسول من قبل الله تعالى برسالة يوضح لنا كيف نعبده كيف نتقيه كيف نبتلع هذا الرسول ليه؟, ليه لدخول الجنة الى الله عز وجل الخلق الجنة بين الله وبين الخلق لابد ان يكون هناك رسول لابد ان يكون هناك ربي اقول تاني الله الله الخلق الجنة ما الذي بين الله والخلق رسول وما الذي بين الخلق والجنه عايزين نمشي اتباع رسول ماشي عايزينهم طاعه ماشي عايزينهم عبوديه ماشي عايزينهم ماشي عايزين فقال الله تعالى ان ارسلنا نوحا نوح يطرق على لسم الحليم منه قول العرب لا حيا نوح اذا نوحا نوح اللي هو الصوت الذي يكون فيه نوع من الامين ان ارسلنا نوحا الى قومه كانوا قوما كثارة يعبدون الأسلام ولا يؤمنون برب العالمين في تلك الآيات الأولى لم يذكر الله عز وجل البصارة لأن البشارة والنذارة من وجهة ناظري هذا اكتهاب آمن لأن البشارة والنذارة تكون لمن صبر منه الخير والشرف أما لا تكون إلا لمن رؤي في الشر فقط يعني أعطيكم الثاني عندما أرى والنبي لا يقبل على المذاكرة أبدا ولا يفتك تكادا ولا يهتموا بجريسك انت بزياد ان ما كنت تتكسني كل ده بس ما تتكسي لها حكي انا ببس من اسئلتك انت كل مواما تتكسني سؤال الجميع سؤال الجميع نتخلي القيادة علي بأخذ البارس يمكن عشان درسنا مع البارس الأخوة درسنا رسولة من يعني جزاك الله خير من أخي جزاك الله خير من الله خير من أخي تصنقين نسيت يا اخي ان اخوه ان اخوه انت مجدين بحسكين على الاقل حس ان انت اعني معي ازيك الله خير نعم اقوله لو اني رأيت ولدي متزافيا عن المذاكرة كارما لمادرستس مفتعدا عن دروسك فانا عرى انه اقرب الى الشر من الخير مفيش خير خير في انده وانزكارش خلا هو عن النجاح والتفوق والمستقبل لا انما هو يكلمه عن عن الامور المتلطلة عن الرسول انت هابني كده شكلك مش تتنجح هترطب عليه ان تبقى انسان خاشل وان تطرد من المبراسل وان انت لا تريد وظيفة مقتربة بين الناس وابدى اعدد له في مساوئ عدم المذاكرة ايه السلبيات نحن بزاكة الوهر لكن لما يكون يذاكر بزاكرة بزاكرة ساعة في اليوم او ساعتين في اليوم وهي لا تكفي بالنسبة لطالب سبايا عنها او لا تكفي لطالب يأمل ان يدخل كل القد او قليت من ناسها فانا او انا بسجعه بقول له المذاكرة يجب ان انفلاحه اكيدها انها هتجيب هتجيب كلية مباسطة او معهد لكن لو انت ستيت هتعمل كذا تقول ليه لما أره فيه من الخير والشر يبقى أحيانا يقول تعالى إن أرسلنا نوحا إلى قومه وأحيانا يقول نبي صلى الله عليه وسلم إن أرسلناك ساهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وستناجا منيرا فالبشارة والنذارة على حسب الحال النذارة والبشارة تكونوا على حسن الاستحالة اب يدخل على ابني او ابنتي وهو يوصل ليلة في النهارك المذاكرة ومساء الله وصل لعزل ساعات المذاكرة ويقول له تبعى تصد انا خايف انت لا انا رجل قاعدين عليه ويكتش ويكتش ويكتش ويكتش ويحل امتحانات ويوصل ليلة النهار على دروسي حريصا على مدرستي الرجل يعمل كذا لا يقول له انو الله هم. انا مصبت جدا ورد ما يا ابني وانا حاسب ان شاء الله ان تكون من اوائل السنوية العامة على بلد كذا فلما رأى الله عز وجل من اعراضهم وكفرهم وعدم ايمانهم قال انا ارسلنا نوحا طب ايه ما فعلت الرسل مبشرين ومنذرين ليه لان يكون للناس على الله حجة بعد الرسل يبقى ما ارسل الله عز وجل للرسل وما انزل الكتب الا لاقامة الحجة على الناس فكان منهم نوح كان اول رسول ارسل الى الارض انا ارسلنا نوحا الى قومه ليرد ان انذر قومك من قبل ان يأتيهم عذاب هذا العذاب اما ان يكون مقصود به النار في الاخرة وانا أن, ان يكون مقصودا به العذاب المتنزل على رؤوسهم في الدنيا نصب الطوفان على قوم نوح الصيحة على قوم كذا مثل الس... ال... ال... ال... ال... ال... ال... ال... ما فعل الله جل مع قوم نوح فجعلنا عليها سافلها وانطرنا عليهم هذا اما ان يقوم مقصودا بالعذاب الاخرى او العذاب الدنيا ان ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر لم يقل اندو الشيخ او يجمع لهم بين النذار والبشار ان انذر قومك من قبل ان يأتيهم عذاب قليل لان عندنا سنة كده في الدنيا رجل بيسفق مثلا مرة واثنين وثلاثة وساء الله عز وجل ان يقبض عليه في المرة الرابعة الخامسة والعشر والناس قالت حرامين ومسكناه حالة امساكينا بهذا النصف قال سامحوني انا منفعه من حاجة ثاني هل تنفعه التوبة بيننا نحن الناس انا اتكلم على ان مثلا الاشورتة ال مسكيته وقال خلاصة ما توبط ينفع قال الله تعالى انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب أي من قبل الموت فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله غفورا رحيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت يكون أحد أسبابه في وجود العذاب ان هو يحاجر العذاب فلما رأوه عارضا مستقبل او قالوا هذا عارضا منطبنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب قليم تدمر وكل شيء بامر ربه ماينفعش حالة الموت حالة وجود العذاب ان هو قولته عشان كده تحط 100 خط تحت كلمة من قبل من قبل ان يأتي لهم ايه يا زباد عذاب العليم ده عليه السلام في تنفيذ اوامر الله في الطول اللحظة فليقل يا قوم اني لكم بستيس او يا قوم انما اتيتكم لأفشركم النعيم جنات النعيم بامارة ايه فقال يا قوم ان قومك قال يا قوم اني لكم نذير مبين واضح النظارة دي مش معايا ولا تهضر والله الذي لا اله غيره انا عارف انما شيء اتصفت ان انا دمي فيه لذلك كل شويه معاكم فاهمين معاكم نمتوا تعبتوا بس عشان احنا متكلم في كرام الله عز وجل فوحبوا ان يصل ايهايكم والكرام لتعلموه ثم لتعملوا به ثم لتبلغوه بهذا تكون النجاة لتعلموه ثم لتعملوا به ثم لتبلغوه للناس طبعا في اي جزء من, من اجزاء السورة تمام الحمد لله قال يا قوم إني لكم نذير مبين ثم أمرهم بعدة أشياء واحد أن اعبدوا الله اثنين واتقوه ثلاثة وعطيعون ما من نبي أبصله الله عز وجل إلا بهذه الثلاثة مجملة أو مخسلة فأعبدوا الله ليه ما لكم من إله غيره أعفض الله والتقوه أعفض الله والتقوه أعفض الله ورجو اليوم الآخر فقال أني أعفض الله واحد ما تجدال على العبادة ما تجدال على العبادة التقوى فكيف تكون العبادة مع التقوى باتباع الرسول برسل يبقى أي رسول بيأمر بثلاثة أشياء بالعبادة طيب كيف تخنى لي عبادة الله عجل ايه خلاصة العبادة اعمل ايه ما تقول كيف يكون هذا بانتثال اوامر الرسول افعل كذا ولا تفعل كذا احل لك كذا ونهيط عن كذا هذا حلال وهذا حرام ان اعبدوا الله ما هي العبادة يسمن جامع بكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة تاني إن أردنا أن نعرف العبادة فلنا فيها تعريفان التعريف الأول يسمن جامع بكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال سواء قولي بالقلب او قولي باللسان والافعال سواء كانت افعال بالقلب زي المحبة زي الرغبة زي الرهبة زي التوقل او افعال ظاهرة مثل افعال الجوارح كالتواف حول الكعب والسعي بين الصفة والمروة للقدم وكالنظر الى كتاب الله عز و جل بالعين وكالجهاد في سبيل الله باليد وكا وكا وكا وكتعلم العلم وكالإنساك عن الحرام بالنسبة للبطء وكحفظ الفرض. يبقى يسمن جامع لكل ما يحبهم الله عز و جل من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطئة وانا انصح بتحميل فسالة يصيرة موجودة على الانترميت اسمها العبودية بشكل اسلامك مين من المجموعية الدولة قيّرة جدا قيّمة جدا جدا طوارق الله التعريف الثاني العبادة هي كمال الحب مع كمال الظل لان من السلم الربانية في هذا الكون انك كلما احببت شيئا زلالت له فان ازداد حبك ازداد زلوك ان ازداد حبك ازداد زلوك وعضل بمسهل لو انك تعمل هند رجل مرتدك مثلا 3000 جنيه بيعطيك 4 ويعاملك معاملة حسنة يضع تجيب غدا يجيب لك معان عندما اشتكيت له ان المرأة على رشك الولادة صرف لك مهنة وعينة عندما مات رأبود ووقفت يجاملك وعطت نصريف العزاب الراجل ده لما انت حديته ظللت في نفسك اله بدل ما اقتهه 8 ساعات العمل كله ده ده ده ده انا رفع الساعة لعندي 10 ساعات وقم فيها ساعة راجل مش مقصد معايا على عكس راجل اخر بخير بتنظر الى الساعة تنوى الساعة لتهرب من هذا العمل جرارك من المجدين طب انت لا تتعب نفسك وتفرد نفسك وتعود على المكتب ويتقوم ظهرك الحم ولكن هذا الفتن او حد فاذا عدت الى نيتك وقاتلت والدك انحنيت بظهرك وانسكت يده اليوم وقدمته انت ما عملتش كده ليه مع رئيسك في العمل لان حبي لوالدي يزداد على حبي لرئيسي في العمل فلما انتهيت من سلامك على والدك وليدتك وذهبت الى بيتك اخذت ابنك بالاحضان بل وخررت على يديك وقدميك تباب وامتطاك يا والد يامتطاك ابنك اللي هو عندك يابره الأمر الثانية من عمري أو الثالثة من عمري يقول لك انا عايز اركب الفصران تقول لداتك كده من عناية وتنسل على قديك ورجليك وأنت في الطين ما تستعاد بيحصل يا شبابا لو يحصلش كده أنت. فإذا انتهيت من اللاعب مع ولدك قلت لامرأتك جاهز الطعام يا أم عبد الرحمن جاهز الطعام يا مرثلان جاهز الطعام حتى أصل فتخذ في صلاتك سجدا بين هذا يربي العالمين فلماذا لم تسجد لرئيسك في العمل؟ ولماذا لم تسجد لأبيك؟ ولماذا لم تسجد لولدك؟ لأن محبتك إلى الله حز وجل أعلى وأعظم فازداد ظلمك ظلم على ظلم اعلى و اعلى فهو ده معنى كمال الحب مع كمال الظلم شو بك مثلا رجل بيشتغل بألف دولار في الشاخر باسلا وهو لا يحب المال يحب ان يجتمع مع امرأته و على الطعام يحب ان يخلي بينه و الله عز وجل يؤمن على كمان الله يحب ان يلقي دروس مثلا في المسجد يحب ان يطلب العلم فهو بيقتطع وقتا من نهاره من اجل كسب الخش ثلا ظنكم لو قلنا له ممكن تشتغل معانا ثلاث ساعات اوفر طيب وبدل ما ان نعطيك 1000 دولار نشرح نعطيك 2000 ماذا ماذا سيكون جوابك الاجابة الاخيرة هي صحيحة هيرفض ليه؟ لان انا قدت الاول لهم يحب للفلوس انا المبلغ الف دولار او خمشينيط دولار او ابتل او اقل يا ضدك هتنقل شرب للاولاد لكن انا اشتراح فلوس انا ليا دنيا اخرى غير دنياكم انا ليا نصحا في قرآن في ورد لازم يخلص في صاحب البخاري لازم يتشرح في قلم لين لازم يتعمل في شباب المسلمين لازم يتغبوا فينا ساجد لابد ان تعمر الثلاث عادة هتدمار لليوم انت تش تعملوا تماد عاد بغضالش اما خليهم حداثة اما انعروا من هذا الامر على رجل يحب المال يحب المال هل سيقبل هم يرفض الاجانة نعم سوف يقبل معين التلت ساعات دول فيهم زيادة اتعاد عن اهل فيهم زيادة جلوت على كثير فيهم زيادة اتعاد عن موعد الطعام وشراب ليه لماذا ازداد زلم او لفيه زيادة هوامر هنواه يعمل كذا لو تمحت خلاص التقرير فلاني لو تمحت ابعتنا ايميل على الكذا هو زل حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر يبقى المحبة لتزداد تزايد تزايد مع ايه شباب مع الزل تزداد تزايد تربيا مع الزل ده لو ان النبي صلى الله عليه وسلم امرك بامر فيه حدفك بلاش بلازة لو ان النبي صلى الله عليه وسلم تعرض لخطر او كنت انت احد ممن يقف امام النبي بيحميه يوم احد هتصيب السلام تتوجه لنحر النبي صلى الله عليه وسلم ان تكون نحري دون نحرك يا رسيل الله ان الله تعالى عليه وآله وصحبه الله بل نجد ان انا نقول بهذا صدق الحد بل والله لا على عهد صلى الله عليه وآله وآله وآله وآله هو ده معنى العبادة كمال الحد ان تصم بمحبتك ربناهي عز وجل الى اعلى درجات المحبة التي تتيس لعدها درجة مفيش بعد محبة لبنا محبة هن لان المحبة عندنا على نوعين محبة اصرية ومحبة فرعية او محبة اصرية ومحبة محبة ذاتية محبة الشيء لذاته ومحبة الشيء لغيره ما تحب الشيء ولا تكون الا بالله فقط بتحب, لل... بتحب ربنا لله اما بتحب النبي ليه لانه رسول الله بتحب زوجتك ليه لانها مراقيه طيعه تقيه طاهره عفيفه بتحب ابنك ليه لانه تلم دار طي... بتحب, لأنه... بتحب الشخص الفنان ليه بتحب الدعائيه العلانيه ليه وبتحب الفاسق والعاصي والكفر ليه يبقى. ان يعبدوا الله يعني يوصلوا الى الله عز وجل بان يكون محبته في قلبك اعلى من جميع المحبات ان تكون محبة الله عز وجل في قلوبكم اعلى من جميع المحبات فالده هيد ازاي وليس عندما اقول لكم من المحبود ومن المضعود بين أبي ذكر و بين أن عزمت بين أبي ذكر وأبي جه الناس. بين أبي ذكر وأبي جه هلا فيكم ابو صحيح طيب بفضل على هذا السؤال سؤال اخر وหารا ايتم ابادته كيف حبينا وهر لا ايتم ابدا هيكه والله لم ارى ابا ولم ارى انا جاه لماذا احببتم الاول الثاني من سبيل الشيطان اي شيء الدنيا محبوب تحبوا عشان صغوط واي شيء الدنيا مكروه ومبغوط فكرهه من سيده جدي هل منكم احد يحب اللحم دين اللحم اين لحم البقر لحم الايل لحم الضهر هل كن طيب لو اتينا بهذا اللحم بعد الذبح مباشره يعني طرحنا الذات وهدينا لكم بلحمها الان ووضعناه على مائده الطعام هل يؤكل انتوا قلتوا اه كلنا نحب اللحم تكري والكل الله ليه هل يؤكل في الشدات لا ليه ما انتوا لسه انتوا ده بيحب مثلا يحب لحم الضاني هذا بيحب لحم الابل هذا بيحب لحم كذا انت لانه نيق لا لانه نيق لا الله! يبقى انت قد خبتها في اللحمة كذا؟ في الصفات! ان هو لابد يوبخ! طب يوبخ ازاي؟ هناك من يقوم بشيء! وهناك من يقومه بان هو يكون نوع المسلوق! هناك يكون نوع المشلوق! يكون نوع مش عارفة الزيت! والسلطة! والمقدونس! مش عارفة الرزل! اه! احنا حتى اللحم! حتى اللحم! يبقى ان يكون هناك صفات معينة! طيب! طبخناه وهيناه على حسب ما تريدون فوضعناه على المائدة هل تأكلونه ولكنني بعدما وضعته أمامكم بارك الله فيكم وضعت عليه تيلو ملح اثنين تيلو ملح ثلاثة تيلو ملح. اتغرقت هذا اللحن بكمية نلحك شديد جدا هل تأكلونا يبقى احيانا تقولوا قد ناكلو ولما جي ماي قلتوا لا ما بنكلوش وما الطبق قلتوا قد ناكلو وما تحط على ما كثير قلت لا يبقى نفوسكم بتدورو حول ايه حد يقولي كلمة النفوس تدور حول ايه ها؟ جزاكم الله خيرا لكم دعوة في الحرم قريبا ان شاء الله الاجواب الاولى والتاقي اصفات انت حدوصلا ايه فيه حيزاوصلا ان احنا مش ربنا ايه اللي متخلا بس قال الله تعالى ولله اسماء الفصل فدعوه وذروا اللذين يلفدون في اصفات تحاول تنصل يا ربنا وتعرف يعني ايه ان ردنا خفور وان ردنا رحيم وان ردنا ملك وان ردنا عزيز وان ردنا مقيد وان ردنا حسير وان ردنا قائد وان ردنا حليل وان ردنا صدور ربنا قدار السلام مؤمن مغين. يبقى لابد ان نعرف الله لابد واحد ان نعرف الله ازاي من خلال اسمها صفار فتمتج المعرفة فبدا فيمتج الفد عبادة ده التسلسل المنطقي في الوثول عرفت ربي بربي ربي ما عرفت ربي عرفت ربي بربي ربي ما عرفت ربي فهو ده قول نوح عليه السلام ان اعبد الله دعني ايه كمال الحب مع كمال الظهر طيب ايه كيف الى الله عز وجل منصحه في مطاعم ونرتقي في من عبوديه 10% 20% 30% 50% 70% 90% 99% بس كيف؟ جزات الموخله جزات الموخله هذه السؤال الإجارة الثالثة اللي عليها في وخالفها التقوى لأنه الآن عبد الله سرقناه طيب كيف السبيله من الوصول للحبادة إذا أردت أن تزداد مساحة العبودية في قلبك رويدا رويدا رويدا رويدا شيئا بعد القلب كان بيكون من البرى كثير الجسد كان بيكون من البرى كثير إن التقوى بقى تربع رقعات بايت 6 ركعات كما 8 ركعات كنت تشكوم 18-14-15 بايت 2-5 أصبحت يوما وأفضل يوما كسراني داود اللي يحصل اللي يحصل عماد الكسراني في الزناد الخيطة وهي أساس كل خير ورد الكعبة وأساس كل خير وما الله يدعى له من عنده اليسر وما يتق الله يدعى له مخرجاً انتبتقوا الله يجعل لكم فرقان انتقوا الله وامينه برسوله يؤتيكم كتين من رحمته طيب مولانا انت العباد هايزين نعرف التقوى حد يعرفنا في صد وليه باعه في الحرم تريد والله عرفنا وتدعول انتبه سطر واحد محروم للعالم والجياسي. نساء الله. نساء الله. يا صحيح جبت? صح. ده معنى تاني. لكن دعوتين. تاني. كما قال عامل العلم. هالتقوى ان تجعل بينك وبين عذاب الله وقعي يعني ان تجعل بينك وبين عذاب الله وقعي قصراع عند اهل العلم وقع عند اهل اللغة وقع وقع فقدت الوقاء الوقاء فصارت تقوى إذا إن أردنا أن نعرفها عرفناها بالإحسان أن تعبد الله فالإجابة الأخيرة صحيحة أن تعبد الله كأنك تراها فإن لم تكن تراها فإنها يرى تقوى حديث عنها طويل حديث عنها طويل. ولكن إذا إن أردنا أن نعرفها تعريبنا الثالث قلنا يفعل الأوامر وليتناد النواي صاني التعريب دا هتكتبه كده بس فعل الأوامل وديتنام النورة يبقى التسلسل أن يعبد الله كيف نصل؟ واتقوه كيف نصل وأطيعون طاعة الرسول طاعة الرسول إذا نظرت إلى أهم شرطين في كما علمنا العلماء قالوا إذا قالوا إن الله الله عز وجل لا يقبل من العبد العمل من العبد العمل إلا بشرطين إلا بشرطين الاخلاص والمتابعة ودليل ذلك قوله تعالى فمن كان يرجو لفاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا دليله من السنة على الاخلاص إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مريء ما نوى ودليل المتابعة من السنة كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رات لما تشوف كده فليعبدوا الله فمن الإخلاص واتقوه فن المتابعة وأطيعوه وهو ده كشكات ولا فيه حاجة صعبة انتهينا من الوقت نكمل بإذن على الترامل الساعة. تحب التمنى صوية بحاجة ازن المسائف القابل للقائمين عمواقع ولا ننتهي. ما نقصد القادم والله هم الكثير يا حبيب اخر عيال بارك الله فيك حتكون عليكم من البلد What's going on? وقال السلام من وضع الاصول الثلاثه لدعواته قالوا لدعوه اي نبي العموديه التقوى المتابعه تكلم عن الجزاء المترتب على هذا فقال عليه السلام تعالوا نعبد الله واتقوه واصلوا الصلاة يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون إن جزاء يا آف الحبيب من الجزاءات المتركبة على العبادة والتقوى قطاعة الرسول أن يغفر الله عز وجل لك من ذنبك أن الله عز وجل لك من ذنبك والمغفرة معناها السبت المغفرة هي السبت يستر الله عز وجل ضرورة ومعاصي عن الناس في الدنيا فلا ينطلعوا عليها وإذا أن انتقلت إلى جرائه كبارك وتعالى في القبر أدام الله الله سكره ومغفرته عليك فلا ينضحك وإذا ما أردت على الله عز وجل في عرشات القيامة أدام الله عز وجل سكره ومغفرته عليك فلا ينضحك على رؤوس الأشهاد الغيم والفاء والراء اسم يدل على التغطية والسكر لذلك يسمى الغطاء الذي يلبسه المقاتل في الحرب بالمغفر بالمغفر ويطلق على الناس الذين يقومون بتغطيه مساحه معينه من البحر بحراسته يسمون اجدد ها هتعرف البحر البحر نحن نسمع غفر الصواحي غفر الصواحي وما شميع لغفير غفير إلا لأنه بيكون بحراسة مكان معين يعني بيسطوره هو ده معنى لكم من جموتكم قال بعض اهل العلم ان من هنا للطبعيد. اي ان الله عز وجل يغفر لكم من الذنوب التي تكون بينكم وبين الله. فهي تسقط بالتوبة. اما الذنوب التي هي في العباد. التي هي في حق العباد. فانها لا تسقط بالتوبة. بل لابد ان تتحلل من اخيك. حتى يغفرها الله عز وجل هذا القول القول الثاني أن معناه يغفر لكم من يعني يغفر لكم كل الذنوب يغفر لكم كل الذنوب أن يعبدوا الله وانتقوه فأطلعون يغفر لكم من ذنوبكم الى اجل المسند اي يطيل الله عز وجل في اعماركم العمل الصالح هو الامام عحمد في مسنده عن عائلة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم قال لها من اعطيها فأنا أولي الحديث مرة فأنا أقول مني لا يعلم يلحق يحفظه يبتجهود ولو جائزه الله عليه وسلم لعائسة من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة وإن صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار لا, لا يوسعان في الديار ويزيدان في الأعمار او كما قال صلى الله عليه و آله و يعرف هتوا الجميل ما وهذا الحديث هو عاشق في الاستخدر ست الحديث تاني ونحن بحفظه. هذا سطح الأول في الحديث. من من مجيسه. من تعطيه حلوه من الدنيا والاخرى. وان سلطة الرحم. وحسن الخلق. وحسن الجوار لا في الديار لا يوسعاني في الديار ويزيدان في الاعمار صاحب الالواني في رسالته ادلل هذا الحديث على ان العمر على ان العمر يزيد بالعمل الصالح وبدليل قوريثي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم لا يرد القدر الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر وان العبد لا يحرم النصر بالذنب يصيبه فقوله صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم هل اراده هل يوبصت له في رزقه وينسأ له في اثره فليصم ركنا بمعنى ويؤخرته الى اجل مسمى ان يزيد الله عز وجل ويبارك لكم في اعمالكم كما يفعل العبد في عشرين سنة تفعلونه انتم مثلا في سنتين. ما يفعله العرب في خمسين سنة انه العمل الصالح تفعلونه انتم في خمس سنوات. الحسنات يعني مثلا تولى حاجة. رجل وقع في مليون زن. او الحلوة دي. رجل وقع في كامل سنة في مليون زن. ده هو كامل يحتاجه الى الاستثمار عشان يستخدم يبقى المفروض مستخدم كام مره مثلا تقولوا انه سوف يحدث لكل غنب استغفارا على حينه صحيح تذي مثلا اذا ازمد مليون زم فسوف نستغفر مليون استغفار فقد يذارك الله عز وجل لرجل تاخر وقع مليون زم بان يذهب الى الحج المليونسترفار دي نصف تاخد كم يوم تاخد كم سهر والحدة ياخد كم يوم فمارك الله عز وجل للثاني في وقت قصير أن غفر الله عز وجل هو ده معنى ويؤخركم إلى أجل مسلم أو أن الله عز وجل يؤثرهم إلى أعمارهم فلا تختطف بالعذاب إنما يموت ميتة سوية ميتة حسنة ميتة ضرد الله ورسوله لا يؤخذ من ذات اليمين ولا السمال لا يموت غرقا لا يموت بصائقة لا يموت بصيحة وهكذا وقال عز وجل على لسان نوح عليه السلام فنعبدوا الله والتكون وأفيرون يغفر لكم من جنوبكم ويؤثركم إلى أجل مسمى عند الله تعالى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر كما قال عز وجل فإذا جاء أجلهم لا يستغفرون ساعة ولا يستقدموه لا يؤخر لو كنتم تعلمون إلى هنا انتهت مقدمة السورة وصرع بعدها نوح عليه السلام في موضوع السورة فلجى إلى الله تعالى لأنه صبر وصابر ودعاهم دعوة زمنية ليلى منهارة تتكلم عن وقت الدعوة تتكلم عن كيفية الدعوة وعلى شكل الدعوة دعوتهم جهارة وإني ثم إني أعلنت له وأصرأت لهم إصرار يتكلم عن الزمان ليلى ونهار تكلم عن الكيفية جهار وأصرأت لهم إصرار تكلم عن الدعوة نفسها لماذا دعاهم فقلتوا استغريروا ربكم إنه كان غفار يرسم السماية عليكم مدرارة إنجزاة ويمددكم بأموال وغنين طب إيه النتيجة وإني كلما بحوتهم نتغفن لهم جعلوا أصابعهم في آمانهم ويستغفروا استخداروا استخدار. وهذا ناس نتكلم فيه ان شاء الله عز وجل يوم اثنين القادم في نفس المعاد. اقولكم هذا. واستغفروا الله ليونكم. وصلى الله وسلم وضارك على مدينة محمدين وعلى آله الله عليه وسلم. ان كنت قطرت عليكم. ولكم خمس دقائق بالنسبة للأسئلة. والحمد لله رب العالم. معا. معا. يا شيخ علىك. الله يدارك فيك. الارس اللي حسابك على الاسكايف. بذات الله خواهر حتى افسر لك نتائج الاتحان. معا ان الله. طريبا ان شاء الله خلال اسبوع ده. سوف تعرفونا نتائج التخصيص. ان شاء الله كلها نزشرها بيزن الله. معايا مولانا. بارك الله يا اخي. يعني باي طريق ما يرسل ليه الانفرسان تخصي بطلطة. اه سبعي اليميل. اه استمزينا كاللويت اي اي اي اميل. اتبع تولي وانا ها. وانا اعرفش فيك بلله. مو اي اخصال عزة الفيس اخدق كتير. اه طيب. مو اعرفش ازاي اي اي اي اي نعم انتم تحسن واسأل الله طلال فعال ان يرفع حضركم للدنيا العثورة وان يجازيكم خير هل من سؤال بالنسبة للسؤال الله علينا نسألك حسنا الحوضة دينا اليك وصف عن يوم الوصول عليك فإنك بكل جميل مكليل وأنت حسنا ونعم الوكيل وصلى الله وسلم مبارك على نبينا وحمدنا علينا وصلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله